على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء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 ما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع نمور يولج الليل في النهار ويولج النهار عار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وآفقو مما جعلكم. فين <تصفيق> في فين والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد خذ ميفاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده الذي يخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لراوف الرحمي. بسبيل الله و لله ميراث السماوات و لا يستوي منكم منفق من, من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قر فيضاعفه له وله أجرا كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بَشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ بَشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل وراءكم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بل فتنتم أفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم لمن يحتى وغرتكم لمن يحتى جاء يَوْمَ وَرَكٌ بِاللَّهِ الْغَرُّ فَالْيَوْمَ لَا يُخْذُ مِنكُمْ فِدَاءٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاهُمْ النَّارُ مو لاكم وبس المصير ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون لا يَكُونُ كَالَّذِينَ نُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اعْلَمُوا يحيل أرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجرا كريم والذين آلوا رسله اولائك هم الصديقون والشهداء عندا ربهم لهم اجرهم لهم كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث نعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حقاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما وَجَنَّةٍ عَرْضُ كعرض كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَلَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يشاء Yeah. ك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما. بالبخل ومن يتولى فان الله الغني الحميد لو قدرنا رسلنا برسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب وكان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من وَيُعِزُّ وَيَذِلُّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى بنا بعيسى بن مريم وآتيناه لآدلة وجعلنا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رفتا ورحمة ورهبانية لم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء كثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رسوله لَهُ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ